بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المؤمنون فإنها فاننا في هذه الليله ليله الجمعه الموافق للسابع والعشرين من شهر رمضان عام الف واربعمائه وثمانيه في هذه الليله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر وأن نكون موفقين فيها وينبغي أن ندعو الله عز وجل بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو ومن صفاته أنه يحب العفو فإن رحمته سبقت غضبه وينبغي للإنسان أن يتعرض في هذه الليلة وفي غيرها من ليالي العشر بل وفي غيرها من ليالي السنة أن يتعرض لرحمة الله عز وجل سيما في الثلث الاخر من الليل فإن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له ينبغي لنا ايضا ان نغلب في فعل الطاعات ان نغلب جانب الرجاء لان هذا من احسان الظن بالله فاذا بذلنا الجهد وعملنا الصالحات على حسب ما امرنا به فان ذلك يوجب للانسان ان يحسن الظن بربه اما في جانب المعاصي وعندما تأمرك النفس الأمارة بالسوء في المعصية تغلق جانب الخوف حتى يرجعك الخوف عن فعل المعصية في صلاة القيام وهي صلاة الترويير التي مضت استمعنا إلى آيات في معان متقاربة الآيات الأولى آيات الظهار والآيات الثانية آيات الطلاق والآيات الثالثة آيات التحريم فنتكلم إن شاء الله على هذه الآيات بكلام موجز حتى لا يفوت علينا الوقت فيما نحن بصدده من الكلام على الصلاة أما آيات الظهر فقد قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم والظهار أن يقول المساء لزوجته أنت عليك ظهر أمي هذا القول وصفه الله تعالى بواسطين قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا منكرا لانه محرم وزور لانه كذب فهل زوجتك التي هي احل النساء لك كامك التي هي احرم محرمات عليك اجيب لا اذا هذا زور وكذب ولهذا قال الله تعالى في سوره الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائف ظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أجعياءكم ابناءكم ثم بين الله تعالى كفارة من ظاهر من امراته وماذا يجب عليه فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماث هذه المرتبة الأولى إذا قال لزوجته أنت عليك رهر أم فإنها لا تحل له ولا إلا إذا صام شهرين متتابعة فإلا إذا اعتق رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماث فإن لم يجد قال قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمام فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته فإن مسها في أثناء هذين الشهرين واجب عليه إعادة الشهرين لأن الله اشترط شهرين من قبل أن يتماس حتى لو جامعها في آخر يوم من الشهرين أو في ليلة آخر يوم من الشهرين فإنه يجب عليه أن يعيد الشهرين لأن الله اشترط شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فإن لم يستطع لكونه مريضاً لا يستطيع أن يصوم الشهرين المتتابعين، فإنه يس... فإنه يطعن ستين مسكينا. لخسارة كفاره إذا يا كم؟ نعم. بالنسبة لاختيار دنا ثلاثة أنواع من كفارات. مس مهوكمة. إيه نعم. ثلاثة شهرين، شهرين، شهرين. طيب وكثير من الناس الان يتساهل في هذه المساله يغاضب زوجته فيقول انت علي مثل امي او انت علي كظهر امي او ما اشبه ذلك من الكلام الذي يتاثر عليه من حين ان يتكلم به ويذهب الى باب كل عالم يطلقه لعله يجد مخصصا من هذا الأمر الذي وقع فيه أما الأمر الثاني أو الآيات الثانية فهي آيات الطلاق قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العزة فيه. إذا الخطاب للجماعة تطلقوهن الخطاب للجماعة يا أيها النبي النداء لواحد ولا لجماعة لواحد فكيف كان النداء لواحد والخطاب الموجه للمناداه لجماعه لأن الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب له ولأمته معه ولأن هذا من أجل أن يتبين عظم شأن الطلاق أن الله خاطب بأحكام الطلاق إمام الأمة وهو نبيها صلى الله عليه وسلم ليدل ذلك على أن أحكام الطلاق هامة جدا ولهذا نودي بها إمام الأمة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وكيف نطلقهن لعزتهن ان يطلقها الانسان وهي طاهر من الحيض من غير جماع او يطلقها وهي حامل فهذا طلاق العزه ان يطلقها طاهرا من الحيض او حاملا وعكس ذلك أن نطلقها وهي حائض أو أن نطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها انتبه طيب عندنا إذا طلقها حاملا فقد طلق أيش للعدة ولا لا؟ للعدة لأنها تشرع في عدتها فورا وعدتها أي الحامل وضع الحمل حتى لو لم تبق بعد طلاقه الا دقيقه واحده فانها تنتهي عدتها بوضع الحمل حتى لو طلقها وهي تطلق ثم خرج الجنين بعد طلاقه بخمس دقائق وقل فان عدتها تنتهي لقوله تعالى واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقد اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها ولهذا يسألون كثيرا عن الرجل يطلق زوجته وهي حامل هل يقع الطلاق أو لا يقع والجواب يقع ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء أن طلاق الحامل واقع ثانيا أن يطلقها في طهر من الحيض لم يجامعها فيه لانه اذا طلقها في هذا الحال اي في طهر لم يجامعها فيه فانها فانه يكون قد طلقها للعده اذ انها تشرع في عده متيقنه من حين ان يطلقها ما هي العده المتيقنه 30 ثلاث حيط لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة حيار وهنا أيضا يغلق كثير من العامة يظنون أن عدتها غير المرأة إذا طلقت وهي غير حامل يظنون أن عدتها ثلاثة أشهر وهذا خطأ عده المطلقة إذا ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة لم يأتيها الحيض بعد أو إذا كانت آجس يقوله تعالى واللائي يأث من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحق أما التي يأتيها الحيض فعدتها ثلاث حيض لو كانت هذه المرأة لا يأتيها الحيض في ثلاثة أشهر إلا مرة كم تكون عدتها في الأشهر تسعة أشهر لو طلقها وهي ترضع والعادة ان المطلقة في حال العضاء العادة أن المرأة المرضعة لا يأتيها الحيض فبقيت لم يأتيها الحيض سنتين حتى فطمت القضي ثم جاء الحيض كم تكون عدتها نعم ثلاثة حيض بعد سنتين انتبهوا لهذا اذا طلقها في ظهر جامعها فيه فالطلاق محرم لماذا لانه طلقها لغير العده كيف كان ذلك لغير العدة؟ لان هذه المراه التي وطئت الان لا ندري هل تحمل من الوطئ فتكون عدتها عده حامل او لا تحمل فتكون عدتها بالحيا فكان طلاقها حينئذ لعده محتمله محتملا تكون عده حامل ان حملت او عده حائل ان لم تحمل وهذا التردد يكون مشتبا او بالاصح يكون محرما للطلاق طيب فإن طلقها وهي حائط فالطلاق إذن محرم انطلقه وهي حائط فهو طلاق محرم لماذا لانه لم يطلق للعده اذ ان هذه الحيضه التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العده واذا كانت لا تحسب فمقتضاه أنه لم يطلق للعدة وحينئذ يكون الطلاق حرام. طيب لو طلقها وهي نفسا فهل يكون مطلقا للعدة أو لا الجواب يكون مطلقا للعدة ليش لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يعتبر من العدة فإذا طلقها فإنها تشرع حالا في عدتها إذ أن عدتها ثلاث حيات والنفاس لا يحسب من العدة بخلاف ما إذا طلقها في الحيض فإنه فإن الحيض من العدة ولهذا يحرم أن يطلقها وهي حالة أما إذا طلقها وهي نفاسا فإنه يكون قد طلقها للعدة فيقع الطلاق بقي ان يقال لو ان الانسان طلق لغير العزه فهل ينفذ الطلاق مثل ان يطلقها وهي حائض او في طهر جامعها فيه فهل يكون الطلاق هنا واقعا ونافذا مع التحريم او يكون غير واقع ولا نافذ في هذا خلاف بين العلماء وجمهور اهل العلم ان هذا الطلاق واقع مع التحريم فاذا طلقه وهي حائض فسب عليه ولكنه يؤمر بان يراجعها حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لان هذا هو الطلاق للعده وما اكثر الذين يطلقون لغير العدة الآن إما جهلا منهم وإما لأنهم يطلقون إذا غضب ادنى غضب ولا يسألون عن زوجاتهم هل هن في حال فصبح للطلاق أو لا فإذا طلق وأندمه الشيطان ذهب إلى أبواب أهل العلم يسال انه طلق امرأة ويحائط إنه طلقها في طهر جمعها فيه وما اشبه ذلك من الاشياء التي توجد ارتباك هؤلاء الرجال وارباك اهل العلم ايضا فليحذر الانسان ان يطلق زوجته ويحائط او ان يطلقها في طهر جامعها فيه الا اذا تبين حملها بعد الجماع فيطلقها الثالث آيات التحريم اذا حرم الانسان شيئا حلالا مثل ان يقول حرام علي ان اشتري هذا الثوب او يقول حرام علي ان اكل هذا الطعام او يقول حرام علي ان ازور فلانا فماذا يصنع هذا الرجل سمع إلى الفتوى من الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل الله التحرين جعله يمينا وعليه فإذا قال الرجل حرام علي أن ألبس هذا الثوب ثم لبسه وجب عليه في يمين إذا قال حرام علي أن آكل هذا الطعام فأكله وجب عليه في يمين إذا قال حرام علي أن أزور فلانا فزاره وجب عليه في يمين لان الله قال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم وفي سوره المائده قال يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حرام طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فاقب النهي عن تحريم ما احل الله أعقبه ببيان كفاره اليمين وهذا إيماء وإشارة إلى أن حكم تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين طيب لو حرم الإنسان زوجته فقال أنت علي حرام ولكن لم يقل أنت علي كظهر أمي فهل يكون يمينا أو يكون ظهارا يرى بعض العلماء أنه ظهار، ويرى آخرون أنه يمين، والأقرب أنه يمين لدخوله في عموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فإن الزوجة مما أحل الله له فإذا حرمها فتحريمها يمين وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. في إحدى الروايات عنه أنه إذا قال الزوجة أنت, أنت علي حرام فهو يمين مكفرها وعلى, وعلى هذا فلا يخص من هذا العموم شيء هذه ثلاث مسائل تقع كثيرا الظهار والثاني الطلاق والثالث التحريم وكلها يجب على المؤمن أن يعرف حكم الله فيها إذا كان يمكن أن تصدر منه حتى لا يصدرها إلا على الوجه المشروع وبعد هذا نعود إلى ما نحن بصدده من الكلام على إيش على إقام الصلاة على إقامة الصلاة وقد ذكرنا عدة مسائل والحقيقة أن الكلام يطول بنا لو أننا استكملنا ما يتعلق بإقامة الصلاة لكن أرى أننا نقتصر الليلة على بيان صفه الصلاة لتكون الليلتان المقبلتان إن شاء الله تعالى في الكلام عن الزكاه وعن الصيام والليلة الثالثة إن بقي من تم الشهر عن الحد وبذلك تتم أركان الإسلام التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل. أولا يعتقد أنك إذا قمت إلى الصلاة فإنما تقوم بين يدي الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تبقى الصدور ويعلم ما توسوس به نفسك وحينئذ وحينئذ حافظ على أن يكون قلبك مشغولاً بصلاةك كما أن جسمك مشغولاً بصلاةك جسمك متجه للقبلة القبلة إلى الجهة التي أمرك الله عز وجل فليكن قلبك أيضاً متجهاً إلى الله أما أن يتجه الجسم إلى ما, وجه ما أمر الله بالتوجه إليه ولكن القلب ضائع فهذا نقص كبير حتى إن بعض العلماء يقول إذا غلب الوسواس يعني الهواجيس على أكثر الصلاة فإنها تبطل والأمر شديد إذا أقبلت إلى الصلاة فأعتقد أنك مقبل إلى الله عز وجل وإذا وقفت في صلي فأعتقد أنك تناجي الله عز وجل كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه إذا وقفت بين في الصلاة فأعتقد أن الله تعالى قبل وجهك ليس في الأرض الذي أنت فيها ولكنه قبل وجهك وهو على عرشه عز وجل وما ذاك على الله يا أسير فإن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته فهو فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي إذا صلى. وحينئذ تدخل وقلبك مملوء بتعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب اليه فتكبر تقول الله اكبر ومع هذا التكبير ترفع يديك الى حدو منكبيك او الى فروع, أو إلى فروع اذنيك المنكب عن كتب وفروع لدين عليها ثم تضع يدك اليسرى يدك اليمنى على يدك اليسرى على الذراع كما صح ذلك في البخاري من حديث ابن مسيد بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه ثم تخفض راسك لا تركعه الى السماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة واشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى تحريم رفع المصلي رأسه إلى السماء أو بصره إلى السماء وهو قول وجيه جداً لأنه لا وعيد على شيء إلا, إلا وهو محرم طيب تخفض بصرك تطعطل رأسك لكن قال العلماء لا يضع ذقنه على صدر يعني لا يخفضه كثيرا حتى يضع الذقا مجمع, مجمع لحيان على الصدر فليخفضه مع فاصل يسير عن صدره ويستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين مشهد والمغرب اللهم نقضي من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من اللهم اعطني من خطاياك بالماء والثلج والبرد هذا هو الافتتاح الذي سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والزراع ما تقول قال أقول اللهم باعث بيني وبين الخطيائي إلى آخر ما سمعتم ثم يقول بعد ذلك بعد الاستساع أعود بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وهل يستفتح بغير ذلك اجواء نعم يستفتح باستفتاح آخر بدلا عن هذا وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره ويستفتح صلاه الليل اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح به وهو اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل خاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يستركون اهدني لمسخلت فيه من الحق لإذنك إنك تهدي من تشعر الأسراط المستقيمة لكن هل يجمع بين هذه السفحات لا إنما يقول هذه مرة وهذه مرة ليأتي بالسنة على جميع وجودها ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعود ويقرا الفاتحه والفاتحه سبع ايات اولها الحمد لله رب العالمين واخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستغيث اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حم هذه هذه الآيات ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصديق فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله ابنا علي عبد فاذا قال مالك يوم الدين قال الله ملكني عبد فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي الصديق فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي نسال فتبين بهذا الحديث ان اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين أما البسمله فهي آية مكتب الله ولكنها ليست آية من كل سورة بل هي آية مستقلة يرتابها في ابتداء كل سورة سوى سورة براءه فإنه ليس فيها بسمله وليس لها بدل خلاف خلافا لما يوجد في بعض المصاحف يكتب على الهامش عند ابتداء براءه اعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجفار العزه لله ورسوله وللمؤمنين هذه وجدتها مكتوبه في بعض المصاحف على هامش اول سوره براءه وهذا خطا ليس بفوائد فهي ليست فيها بسمله وليس فيها شيء بديل اي بسمله اذا انتهى من الفاتحه ماذا يقول يقول امين آمين معناها اللهم استجب فهي اسم فعله أمر بمعنى استجب ثم يقرأ بعد ذلك سوره ينبغي أن تكون في المغرب غالبا في قصار المفصل وفي فجر في طوال المفصل وفي الباقي في أوساطه والمفصل أوله قاف وآخره قل أعوذ برب الناس وثم يمفصلا لكثرة فواصله طوال مفصل من قاف إلى عم وعصاته من عم إلى الضحى وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن المغرب يقرأ فيها غالبا في قصاره والفجر في طواله والباقي في اوساطه ولا بأس من السنه ان يقرا الانسان احيانا في المغرب بطوال مفصل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في المغرب بالطور والمرسلات اقول بعد ان يقرا السورة مع الفاتحه يرفع يديه مكبرا ليركع يفوى يديه الى حذو من منكبيه او فروع اذنيك ثم يضع اليدين على الركبتين مفرجتي الاصابع ويجافي عضديه عن جنبي ويسوي ظهره براسه ويحصر ظهره فلا يقوسه قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يسلس رأس رأسه ولنصوره ولكن بين ذلك ويقول سبحان ربي العظيم يكررها ثلاث مرات ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى في حرب القول ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمد رافع يديه إلى حرب من كويه أو إلى فرول الأذنين ويضع يده اليمنى على ذراعه المسطة في هذا الشيار لقول سلم الساعة كان الناس يؤمرون أن يضع فجوليته دونه على ذراعه اليسرى في الصلاه وهذا عام يستثنى منه السجود والجلوس والركوع لأن السجود تضع فيه دب على الارض والجلوس على الفخذين والركوع على الركبتين فيبقى القيام الذي قضى الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاه ويقول بعد رفعه ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد فالصفات كم اربع هل يقولها في أن واحد لا يقول هذا مرة وهذا مرة وهذه قاعده ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن العبادات اذا وردت على وجوه متنوعه فإنها تفعل على هذه الوجوه على هذا مرة وعلى هذا مرة وفي ذلك فائدة انتبه يا أخي في ذلك فائدة الفائدة الأولى الإتيان على جميع وجوهها الفائدة الثانية حفظ السنه لأنك لو أهملت احت الصفتين نسيت ولم تحفظ في الفائدة الثالثة أيضا الفائدة الثالثة أن لا يكون فعل الإنسان لهذه السنه على سبيل العاده لأن كثير من الناس إذا أخذ بسنة واحدة أولا يفعلها على سبيل العاده ولا يستخضرها لكن إذا كان يعود نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة هذا المنتبه للسنة فبذلك إذن كم من هائدة ثلاث فوائد يعني إذا جاءت السنه العبادة إذا جاءت العبادة على وجوه المتنوعة فالأفضل أن تفعلها على جميع المنوب هذا مرة وهذا مرة لهذه الفوائد الثلاثه العمل بالسنه بجميع وجودها ثانيا حفظ السنه ثالثا الانتباه للتعبد لله تعالى بهذه السنه حتى لا يكون امرك على سبيل العاده طيب يقول بعد رحم الركوع يقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد يقول ذلك بعد ان يقول لأنه حال القيام يقول سمع الله لمن حمده الا اذا كان ماموما فان الماموم لا يقول سمع الله لمن حمده يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال اي الامام سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد المألوم لا يقسمع الله من حمده بل يقول ربنا ولك الحمد في حال ينوطه من الضكور قبل أن يستثنى قائلا ويقول بعد ربنا ولك الحمد باستفاتها الأربع يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أما شيء بعد أهل الثناء والمسجد حق ما قال العبد وخلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما ولا ولا ينفع جد منك جد ثم يكبر للسجود بدون رفع يديه يقول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود يكبر للسجود بدون رفع يديه ويخر على ركبتيه لا على يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير عند بروكه يقدم اليدين فيصر البعير لوجهه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصر الإنسان في سجوده على يديه لأنه إذا فعل ذلك برك كما يبرك البعير هذا هو ما يدل عليه الحديث خلافا لمن قال انه يدل على انك تقدم يديك ولا تفر على ركبتيك لان البعير عند البروك يفر على ركبتيك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لو قال على ما يبرك عليه البعير قلنا نعم اذا لا تبرك على الركبتين لان البعير يبرك على ركبتي لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير فالنهي إذن عن الصفه لا عن العضو الذي يسجد عليه الانسان ويخر عليه والأمر في هذا واضح جدا لمن تأمله فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا وأن نحاول أن نقول إن ركبتي البعير في يديه وإنه يبرق عليهما لأننا في غنى عن, هذه أو عن هذا الجدل حيث إن النهي ظاهر في أنه نهي عن عن الصفة لا عن العذو الذي يسجد عليه طيب ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد إن قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الرام لأنه لا يتطابق مع أول الحديث وإذا كان لا يتطابق مع أول الحديث فإننا نأخذ بالأصل لا بالمثال ناخذ بالاصل نأخذ بالأصل لا بالمثال فإن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا على سبيل التمثيل وحينئذ إذا أردنا أن نرده إلى أصل الحديث صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه يخر على على ركبتيه ثم يديه ثم جمثي وأنفعه ويسجد على سبعه أعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرنا أن نسجد على سبعه اعضاء او اعظم ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على الجبهه واشار بيده الى انفه ليبين ان الانف من, من الجبهه والكفين والركبتين واطراف القدمين فيسجد الانسان على هذه الاعضاء وينصب ذراعيه فلا يضعهما على الارض ولا على ركبتيه بل ينصبهما ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فيكون الظهر مرفوعا ولا يمت ظهره لا يمد ظهره كما يفعله بعض الناس تجده يمد ظهره حتى إنك تقول ام بطح هو أم ساجد فالسجود ليس فيه مد ظهر بل الظهر يرفع ويعلولي حتى يتجافى عن الفخذين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود وهذا الامتداد الذي يفعله باغناس السجود يظن انه السنه هو مخالف للسنة وفيه مشقه على الانسان شديده لانه اذا امتد تحمل ثقل البدن على الجبهه وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا وعلى كل حال لو كان هذا هو السنه لتحمل الانسان لكنه ليس هو السنه وفي حال السجود يقول سبحان ربي الاعلى كما انه في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس ويكثر في الدعاء في السجود من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع عظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم لماذا كان حريا أن يستجاب له لأنه أقرب ما يكون من ربه فما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وهساده ولكن لاحظ أنك إذا كنت مع الإمام فالمشروع في حقك متابعة الإمام لا تمكن السجود لتدعو لأن رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد فسجد وإذا ركع فاركع فأمرنا أن نتابع الإمام وأن لا نتأخر عنه ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين الساقين <تصفيق> وكيف يجلس يجلس مفترشا الافتراش ان يجعل الرجل اليسرى فراشا له مشكور الافتراش ان يجعل الرجل اليسرى فراشا له وينصب الرجل اليمنى من الجانب الايمن هذا هو الافتراش أما اليدان فيضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى أو على رأس الركبة والرجل واليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو يلقمها الركبة كرتاهما صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليد اليمنى يضم منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهان هكذا أو تحلق الابهام مع الوسطى وأما السبابه فإنها تبقى مفتوحة غير مظمومة ويحركها عند الدعاء فقط لا تحركا دائما ولا سقونا دائما ولكن يحركها يجعو بها فمثلا إذا قال رب اغفر لي يرفعه وارحمني يرفعه وتبورني وعافي كل جمله دعائيه يرفعها اما اليد اليسرى فانها مبسوطه اليد اليسرى مبسوطه على الفخذ او مرقمه الركبه ولم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلم ان اليد اليمنى تكون مبسوطه وانما ورد انها يقبض منها الخنصر والبنصر ففي بعض اقوال حديث يعاد بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قعد في الصلاة وفي بعضها إذا قعد في التشهد وتقييد ذلك بالتشهد لا يعني أنه لا يعم جميع الصلاة لأن الراجح من أقوال الأصوليين أنه إذا ذكر العموم ثم ذكر أحد أفراده بحكم يطابقه فإن ذلك لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص كما نص على هذا أهل الأصول وهذا هو قول جمهورهم فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة فهل, فهل ذكر فلان في هذه الحال يقتضي تخصيط الإكرام به أنا قلت أكرم الطلبة وعندي مثلا عشرون طالبة ثم قلت أكرم فلانا وهو من العشرين هل يقتضي أن تسعة عشر من هؤلاء لا يكرمون؟ لا. كما أنه لما قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، لم يكن ذكر الروح مخجل لبقية الملائكة. المهم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقصر التخصيص، ولكن يكون تخصيص, الذكر. تخصيص هذا الفرد بالذكر بسبب. يقتضي إما للعناية به أو لغير ذلك. المهم أنني إلى ساعة هاري لا أعلم أنه ورد أن اليد لمنا تبسط على الفخذ لمنا في حال الجلوس بين السجدين. والذي ذكر فيها أنها تكون مقبورة في التنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى. وقد ورد ذلك صريح وقد ورد ذلك صريحا في حديث وائل من حجر. في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه بعض أهل العلم إن اسناده جيد وبعضهم نازع فيه ولكن نحن في غنى عنه في الواقع لأنه يكفي أن نقول إن الصفة التي وردت بالنسبة للجي اليمنى هو, هو هذا القبر ولم يرد أنها تبصر فنبقى على هذه الصفة حتى يتبين لنا من السنة أنها تبصر في الجلوس بين السيفين وفي هذا الجلوس يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني سواء كان اماما او ماموما او منفردا حتى الامام يقول رب اغفر لي فان قلت كيف يفرد الامام الضمير وقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل اذا كان اماما وخص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين فالجواب على ذلك ان هذا في دعاء يؤمن عليه المأموم فإن الإمام اذا أفرده يكون قد خان المأمومين مثل دعاء القوة الان علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بصيغة الله اللهم اهدني في من النبي لو قال عليه لو قال لدينا اللهم اهدني في من وسلم يكون هذا النبي لأن الله سيقول وسلم والإمام الآن دعا لنفسه وترك المأمومين وسلم يكون اللهم يقول اهدنا في من هديه فلا يخص نفسه في الدعاء دون المأمومين في دعاء يؤمن عليه المأموم لأن ذلك خيانة للمأموم طيب لو قال قائل دع الإمام يقول اللهم اهدني في من هديه ونقول للمأموم قل وأنا مثله يصبح ولا ما يصبح ما يصبح المأموم فرق يعني المشروف في حقه أن يقول آمين فلا بد من صيغة تكون شاملة للإمام والمأمون طيب ثم يسجد السجدة الثانية. وكيفية السجود الثاني إيش؟ كالسجود الأول وما يقال فيه هو الذي يقال في السجود الأول ثم ينهض إلى الرحعة الثانية مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما بدون جلوس قائما بدون جلوس هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وقيل بل يجلس ثم يقول ثم يقوم معتمدا على يديه كما هو المشهور من مذهب الشافع. وهذه الجلسه مشهوره عند العلماء اسن وهو جلسة الاستراحه جلسة الاستراحه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيته فقال بعضهم إذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمدا على يديك إما على صفة العاجل إن صح الحديث في ذلك أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجل ضعيف نعم المهم أن العلماء اختلفوا سلفوا في هذه الجهة منهم من يرى أنها مستحبة مطلقا ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على سبيل الإطلاق ومنهم من يفصل ويقول إن احتجت إليها لضعف أو كبر أو مرض أو ما اشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض وأما اذا لم تحتج اليها فلا تجد واستدل لذلك بان هذه الجلسه ليس لها دعاء وليس لها تكبير عند الانتقال منها بل التكبير واحد من السدود الى القيام فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولا بعدها ولا ذكر فيها دل على انها غير مقصوده في ذاتها لأن كل ركن مقصود في ذات في الصلاة لا بد فيه من ذكر مشروع وتكبير سابق وتكبير الله قال ويدل لذلك أيضا أن في الحديث إذ مالك بن الحويرث أنه يعتمد على يديه والاعتماد على اليدين لا يكون غالبا إلا من إيش من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من النهوض فلهذا نقول ان احتجت اليها فلا تكلف نفسك في القيام من السجود الى في النهوض من السجود الى القيام وان احتجت اليها طيب اعيد الكلمه يقول إن احتجت اليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود الى القيام راسا وان لم تحتج فالأولى أن تقوم أن تنهض من السجود إلى القيام رأسا وهذا هو مختاره صاحب المغني عبد الله بن أحمد بن قدامه المعروف بالموفق رحمه الله وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد وأظنه اختيار ابن القيم في باب المعاد أيضا ويقول صاحب المغني إن هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها والتصليل هذا عندي أرجع من الإطلاق وإن كان رجحانه عندي ليس بلاك الرجحان الجيد لأنه يتعارض في فهمي مع الجلسة فالمراتب عندي ثلاثة اولا مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها وهذا لا إشكال فيه يليه مشروعيتها مطلقا وليس بعيدا عنه, عنه في الرجحة أب... الثالث أنها لا تشرع مطلقا وهذا عندي ضعيف لأن الأحديث فيها ثابتة لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقا هذا محل حل الإشكال والذي ترجعه عندي يسيرا انها تشرع للحاجه فقط طيب في الركعه الثانيه يفعل كما يفعل في الركعه الاولى الا في شيء واحد وهو الاستفتاح فانه لا يستفتح واما التعود ففيه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه يتعود في كل ركعه ومنهم من يرى انه لا يتعود الا في الركعه في الاولى فاذا صلى الركعه الثانيه جلس للتشهد وكيف يجلس يجلس للتشهد كجلوسه بين الساقين في كيفية الرجلين وفي كيفية اليدين ويقرأ التشهد والتشهد ورد على صفات متعدده وقولنا فيه فقولنا فيه دعاء الاستفتاح أي أن الإنسان ينبغي له أن يأتي مرة بتشاهد بن عباس ومرة بتشاهد بن مسعود ومرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هاتين الصفتين فيقول التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان كان في ثنائيه اتم التشهد وان كان في ثلاثيه او رباعيه قام بعد التشهد الاول وصلى بقية في الصلاه و تكون الصلاه بعد هذا التشهد تكون بالفاتحه فقط لا يقرا مع الفاتحه سوره اخرى وإن قرأ أحياناً فلا لوروده في ظاهر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم يجلس إذا كان في ثلاثية أربعية للتشهد الثاني وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول في كيفية الجلوس لأنه يجلس متوركا والتورك له ثلاث صفات الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق ويجلس بأذيته على الأرض والصفة الثانية أن يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن وتكون الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى. والصفة الثالثة ان يفرش الرجل اليسرى ويجعل ان اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والسار فهذه ثلاث صفات التورث ينبغي له ان يفعل هذا طاره وأن يفعل هذا طاره الاخرى نعم طيب كل هذا ورد ثبت في السنه رسول ابينا التورث يكون على هذا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 ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخره والتعوذ بالله من هذه الاربعه في التشهد الاخير امر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذهب بعض العلماء الى وجوب التعوذ من هذه الاربعه في التشهد الاخير وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وكثير من الناس اليوم لا يبالي به تجدر إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سلم مع أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن نستند بالله من هذه الأرض وكان بعض السلف وهو طووس رحمه الله التابعين يأمر يأمر من لم يتعوذ بالله من هذه الاربع بإعادة الصلاة كما أمر ابنه بذلك فالذي ينبغي لك أن لا تدعى التعوذ بالله من هذه الاربع لما في النجاة منها من السعادة في الدنيا والآخرة وبعدئذ تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله وبهذا تنتهي الصلاة وينبغي للانسان اذا كان يحب ان يدعو الله عز وجل ان يجعل دعاءه ان يدعو دعاءه قبل ان يسلم يعني بعد ان يكمل التشهد وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخره هل يصح ان يدعو بشيء يتعلق بالدنيا فيقول اللهم ارزقني زوجة صالحه نعم أو زوجة جميلة أو اللهم ارزقني دارا واسعا أو سجارة نظيفة أو ما أشبه ذلك الجواب نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ناسعول ثم ليتخير من الدعاء ما شاء والإنسان مفتقر إلى ربه في حوائج دينه وحوائج دنياه أي فيما يحتاجه في أمر الدين وفيما يحتاجه في أمر الدنيا ومن قال من أهل العلم إنه لا يدعو بأمر يتعلق بالدنيا فقوله ضعيف لأنه يخالف عموم قول الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يتخير من الدعاء ما شاء فأنت إذا كنت تريد الدعاء فدعو الله قبل أن تسلم وبه نعرف اي بذلك نعرض أن معتاده كثير من الناس الجون كلما سلم من التطوع ذهب يدعو الله عز وجل حتى يجعله من الأمور الراتبه والسنة اللازمة فهذا أمر لا دليل عليه والسنة إنما جاءت بالدعاء قبل السلام هذه صفة الصلاة فيما نعلمه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم و وانه نعم نسيت ان اقول اذا قام من التشهد الاول فانه يرفع يديه كما يرفع كما رفعهما عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه فتكون مواضع رفع اليدين اربعه عند تكبيره الاكرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام ينسى الشهود الأول وليس هناك مواضع أخرى ترفع فيها اليد طيب وحينئذ يتبين لنا أن الصلاة فيها كم تكبيره تكبيرات اللي في الصلاة كل كل تكبيرات يعني مثلا الفجر كم فيه كم فيها من تكبير الفجر وكنا منا تكبيرات الفجر إحنا كل يوم نصلي فجر تكبيرات طيب تكبيرات الصلا تكبيرات الصبح تكبيرات السجود تكبير الصبح من السجود تكبيرات السجود تكبير الصبح كم هذه طيب تكبيرة القيام هذه تكبيره الركوع تكبيره السجود تكبيره الغطر من السجود للجلوس وتكبيره السجود المرات الثانية وتكبيره الجلوس 6 شهر ست عشر. طيب في صلاة الظهر ممكن اعدها على هذا النمط وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب. المهم أن كل امتقال من ركن إلى ركن ففيه, ففيه تكبير والصحيح نعم إلا الراح من الرقوع فليس فيه تكبير فالفين سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد أو ربنا ولف الحمد للمأمود نعم طيب أنتها لا لا تكن لأن الآن هذا سجل خلوا الناس يستمعون الى شيء مقتضى ما في أشك ما في أسئلة ولا شيء الأسئلة تأتي تأتي الأسئلة إن شاء الله في دور الأسئلة اللي بس يكتب يكتب ورقه على عينه والرقب على كل حال هذه هي صفة الصلاة وأن صلاة هذا ان يوفقنا لما فيها شيء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلى كما رأيتموني أصلي إذن فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة ليكون ممتدلا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وأهم شيء فيما أراه بالنسبة للصلاة بعد أن يجري, يجري الأنسان أفعالها على السنة أهم شيء حضور القلب لأن كثيرا من الناس الآن لا تتخلط عليها والوساوس إلا إذا دخل بالصلاة ومع ذلك تجد يوسوس ويهوجس في أشياء ليس لها فائد اطلاقا وبمجرد ما ينتهي من الصلاة ويسلم، تطير عنه كل هذه دواجه انتهى الوقت الآن ها يضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم قدوة الشيخ رفع الله بما سمعنا وعلى ما نعى عنه. يوم الثالث. طالب في بحر الرحيم السويد. وقد أنا لله ولله الحمد. أما بعد عندي. فعندنا كنت في المرحلة من أي من هذا التي سرق الذي كنت فيها قسم كبير وعندنا و... وصدت المرحلة الحروس من المرحلة الأجواء ذلك المرحلة الأجوية هذا مدرسة. أقول حرامي بكل مكان نسأل عن السائل ولا كيف طيب آه. الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له جواب وهذا الداء الذي يحصل لكثير من الناس في حال الصغر وفي حال الشباب له جواب فإذا سرقت من شخص أو من جهة ما سرق فإن الواجب عليك أن تفتقل بمن سرقت منه أو بما سرقت منه وتبلغ وتقول إن عندي لكم كذا وكذا ثم يحصل الاستلاف بينكما على ما تطالحان عليه لكن قد جرى الإنسان أن هذا أمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب مثلا إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا أو أخذت منك كذا وكذا ففي هذه الحال يمكن أن نوصل إليه هذه الدراهم مثلا من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقا لهذا الشخص وصديقا له ويقول هذه لفلان ويحكي عليه قصة ويقول أنا الآن توفت إلى الله عز وجل فأرجو أن توصلها إليه وإذا فعل ذلك فإن الله يقول من يستق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمير يسر ستيسر الأمر فإذا قدر أنك سرقت من شخص لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو فهذا أيضا أسهل من الأول لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقت بنيه أنه لصاحبه وحينئذ تبرأ منه إن هذه القصه التي ذكرها السائل يوجب للإنسان أن يبعد عن مثل هذا الأمر لأنه قد يكون في حال طيش وسفه فيسرق ولا ثم بالسرقة ثم إذا من الله عارب بالهدايه يتعب في التخلص من ذلك نعم جوة المدرسية معروفة عند المدرسة للمدرسة نعم المحور السائل حصل بالجلسة أنها أثناء أثناء أثناء أثناء أثناء مع مجرور صباحون مع عدم نزول في شام ورعا وفي <تصفيق> التالي وجدت الصباح ومعها وزول بسيط ثم انقبع جنب وفي اليوم الثالث بدأ مجرور الأثناء قريعي مثل آدفنا سائل مع نفسيانها اليومين ذكينا فيها لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي كتبه الله على بنات آدم ينزل في أوقات معلومة وبصفات معلومة وبأعراض معلومة فإذا تمت. هذه الاعراض وهذه الأوصاف فهو الدم الحيض الطبيعي الذي سترتب عليه احكام أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضا وقد قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وفي رواية أبي داود كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا يعني شيئا من الحيض فهذه المراه التي ذكرت انها اصاب انها اصابتها اعراض الحمل الحيض ولكن لم ينزل الحيض وانما نزلت الصفره فان ظاهر حديثهم يعطيه أن, ان هذه الصفره ليست بحيض وعلى هذا فصيامها في هذه الايام يكون صحيحا لانه, لأنه لم يحصل الحيض بعد هل تجدي قراءه الفاتحه مره في نعم يقول السائل نعم يقول السائل, السائل. نعاني كثير من المناطق المواجهه للشباب المنحرف بعضهم لبعض فهذا يسوء هذا ويتفوه ولا اخر شيء من المهم بالمره ان لنا كما هو رائد فريق عدد الجماعات يوقف الحاضر كما ان لجماعه التنوير اقمت كثيرا في الدعوه الى الله وهل توقحنا او ترى اننا نخبر انه لا حرج في مشاركته والخروج معهم من الداخل والخارج لا شك ان هذا الذي حدث للاخوه او للشباب الملتزم من التفرق وتضليل بعضهم بعضا وحمل العداوه والبغضاء لمن لا يوافقهم على منهاجهم لا شك أنه محزن ومؤسف وربما يؤدي إلى انتكاسة عظيمة ومثل هذا التفرق هو قرة عين شياطين الإنس والجن لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الخير أن يجتمعوا على شيء يريدون أن يتفرق لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه لله عز وجل ويدل لهذا قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إيش لست منهم في شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فالله تعالى قد نهانا عن التفرق وبيّننا عواقبه الوخيمه والواجب علينا أن, أن نكون أمة واحدة وكلمة واحدة وإن اختلفت آراؤنا في بعض المسائل أو في بعض الوسائل فإن الواجب علينا أن نكون أمة واحدة فالتفرق فساد وشتات للأمر وموجب للضعف ضعف الامه الإسلامية والصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم التفرق الاختلاف لكن لم يحصل التفرق ولا العداوة ولا البغضه حصل بينهم الاختلاف حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الاحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريضة لنقضهم الأهل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا ي لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لا يصلين احد منكم العصر إلا في بني قريظة. خرجوا من المدينة إلى بني قريظة. حان وقت صلاة العصر. فماذا تفهمون بارك الله فيكم هل تفهمون أن نبقى لا نصل العصر إلا في بني قريضة ولو غابت الشمس أو تفهمون من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندبهم إلى المبادرة حتى لا يحين وقت صلاة العصر إلا وهم في بني قريضة الثاني هو الأقرب الثاني هو الأقرب لكن مع ذلك اختلف الصحابة فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريضة ولو غابت الشمس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلينا أحد منه العصر إلا في بني انا سمعنا واطعنا ومنهم من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك المبادرة والإسراء إلى الخروج نعم وإذا حان الوقت صليناها في أي مكان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف أحدا منه ولم يُوبِّقه على ما فهم وهم بأنفسهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا يجب علينا أن لا نتفرق وأن نكون أمة واحدة، وأما أن يحصل التفرق فيقال هذا من السلفيين، وهذا من الإخوانيين، وهذا من التبرقيين، وهذا من السنيين وهذا من المقلدين، وهذا من كذا وهذا من كذا، ونتفرق فهذا خطره عظيم، والأمل، الأمل. الذي نأمله من هذه الصحوه واليقظه الاسلاميه سوف يتلاشى اذا علمنا ان هذه الصحوه سيكون منها طوائف متفرقه يضلل بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا والطريق او الحل لهذه المشكله ان نثث كما سلكوا الصحابة رضي الله عنهم وان نعلم ان هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في مكان يسوغ فيه الاجتهاد ان نعلم ان هذا الخلاف لا يؤثر بل انه في الحقيقه وفاق كيف ذلك انا اخالفك في مساله من المسائل لان مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول وأنت تخالفني في هذه المسألة لأن مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول أنا فهل نحن في الواقع مختلفون نعم لا كلنا أخذ بما رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل إذن فمقتضى الدليل أمام أعيننا جميعا وكلنا لم يأخذ برأيه إلا لأنه مقتضى الدليل فانا احمدك واثني عليك لانك تجرات على مخالفتي وانا أخوك وصاحبك لأنه لأن مخ لان هذه المخالفه مقتضى اللي عندك فالواجب علي ان لا يكون في نفسي عليك شيء بل ان احمدك على ما ذهبت الي وانت كذلك ولو أننا ألزمنا أحدنا أن يأخذ بقول الآخر لكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس اولى بإلزامه إياه أن اخذ بقوله ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المبي على اجتهاد أن نجعله ليس خلافا بل وفاقا حتى تجتمع الكلمه ويحصل الخير ولكن اذا قال قائل قد قد تكون هذه المعالجه غير متيسره بالنسبه لاعامه الناس فما هو الحل الحل ان يجتمع رؤساء القوم واعيان القوم من كل طائفة للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين ولقد جرى مسألة قد تكون غريبة عندكم جرت على يدي ويدي بعض الاخوه ونحن في ميناء في سنه من السنين جئ ابي بطائفتين كل طائفه يعني تتكون من ثلاثه رجال او اربعه كل واحده تقول للاخرى انها كافره ملعونه وهم حجاج وش الخبر الخبر قال ان هذا قالت إحدى الطائفتين هذه الطائفه اذا قامت تصلي تضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر وهذا كفر بالسنه وش السنه عندكم قال السنه عندنا ان نرسل اليدين هكذا نخليها على الفخذين والاخرى تقول إن إرسال اليدين على الفقهدين دون أن تجعل اليمنى على اليسرى هذا كفر مبيح للعنة وكان النزاع بينهم شديدا جدا ولكن بجهور الاخوان وبيان ما يجب أن تكون الأمة الاسلاميه عليه من الائتلاف ذهبوا وكل واحد منهم راض عن الاخر ف... فان انظر كيف لعب الشيطان بهم هذه المساله التي اختلفوا فيها حتى بلغ ان كفر بعضهم بعضا بسببها والحكمه في الاسلام سنه سنة من السنة ليست من من اركان الاسلام ولا من فرائضه ولا من واجباته قالت ما هنالك ان بعض العلماء يرى ان قبض ان وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنه واخرون من اهل العلم يقولون ان السنه هو الارسال مع ان الصواب الذي دلت عليه السنه وضع اليد اليمنى على الذراء اليسرى كما قال سالم بن سعد رضي الله عنه في رواه البخاري قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه واضح يا جماعه فانا ارجو الله سبحانه وتعالى ان يمن على اخواننا الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوه ان يمن عليهم بالائتلاف والمحبه وصلاح القلوب واذا حسنت النيه سهل العلاج اما اذا لم تحسن النيه وكان كل واحد منهم معجبا برأيه ولا يهمه غيره فإن النجاح سيكون بعيداً. نعم. في نعم. بقبول. نعم. نعم. ان نعم. يجب نعم. نعم. ومن وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره يجب إنكاره ويجب التحذير ممن يسدق ما يخالف مذهب السلف في باب العقائد هنا من؟ هنا بالنسبة لجماعة التبليغ رأيي فيهم أنهم جماعة نفع الله بهم نفعا عظيما فكم من إنسان عاص هداه الله على أيديه بل كم من إنسان كافر دخل في الإسلام على أيديه وتأثيرهم لا أحد ينكره في الواقع ولكن لا شك أن عند القوم جهلا كثيرا وأنهم يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يشاركونهم ويبين لهم, ويبين لهم ما هم عليه من بعض الأشياء التي يفعلونها ظنا منهم أنها لا بأس بها وأنها مفيدة وهي في الحقيقة تحتاج إلى تصحيح مثل تقييد بعضهم الخروج بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أربعين يوما أو ستة شهور أو ما أشبه ذلك هم يقولون إننا نفعل هذا من باب الوسيلة وليس من باب القصر أي أننا لا نعتقد أن هذا أمر مشروع أو أنه يتعبد لله به لكن نعتقد أن هذا التقدير من أجل شد الإنسان والتزامه لأجل أن يتكير للدعوة والحق والانتقال عن الترف وما أشبه ذلك فالذي أرى فيهم أن أنهم بلا شك عندهم صلاح وفيهم نفس وخير كثير لكن عندهم جهل كثير يحتاجون إلى طلبة العلم الذين يبينون لهم كما أني أنتقد عليهم أن بعضهم ولا أقول كلهم أن بعضهم إذا دخلت معه في مناقشة في العلم تجد منه أنه لا يرتاح لذلك ولا يحب المناقشة أو التعمق في العلم وهذا بلا شك خطأ لأن الواجب على الإنسان ولا سيما الشاب أن نكون حريصا على العلم وعلى البحث فيه ولكن بهدوء وطلب للحق لا بجدال وشدة وعنف كما يوجد من بعض الناس بعض الناس مثل يجي يبحث معك يقول ما إشبه ذلك ما هو هذا ما يعني من أداب طالب العلم فأقول إن, هؤلاء إن بعض هؤلاء يعني جماعه التبدير بعضهم لا يحب الدخول في مناقشه علميه وتعمق في العلم وهذا بلا شك من من النقص كما اني ايضا احب ان يكون هؤلاء الجماعه على صلة في اخوانهم الاخرين وان يجتمعوا جميعا على كلمة واحدة هذا يتعلم من هذا العلوم الشرعية وهذا يتعلم من هذا الأخلاق والاداب والسماحة والله أعلم يقول <تصفيق> حيث ذلك هذا الطلب من السائل سبقت الاجابه عليه في الدرس الماضي الليله الماضيه فان ذكرنا ما ينبغي للطالب والداعي لله ان يكون عليه من توجيه المسلمين والدعوه بالتي هي احسن deze is een heel groot succes. En de hengst